اليوم إن شاء الله تفسير سورة الكوثر من يعطينا أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر تقبروا سورة الكوفر من اقصر السور القرآنية وهي سورة مكية نزلت بمكة المكرمه حسب رأيكم لماذا سميت بالكوفر؟ نعم سؤال من يريد الإجابة؟ الكوفر الكوفر هو نهر من أنهار الجنة أعطاه الله عز وجل نعم نفسير مع نعم احسننا حصلنا لكل سنه يا جماعه لاحتوائها لماذا سميت الاحتواء الصد على نعم سهل جدا ان عندما بدات سمي ذكر كلمه الكوثر في اول اياتها حسب ولها افضل كثيره ومن اهم فضل فضله سوره الكوثر هي استبشار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر نعم ولذلك هذا ما يشير الى مكانتها وعظمتها في القران سبب نزولها أما سبب نزولها, نزولها راجع أبن ماروي عن أحد المشركين العص والعص ابن وائل <تصفيق> الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد والعص داخل إليه وهنالك جميع من المشركين يجلسون فيه فسالوا الجماعه مع من كان يحدث فاجابوه مع الابتر الابتر يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم أي المقطوع من النسب وكان وقت ذلك قد توفي ابنه عبد الله فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سوره الكوثر حسنا سنستخرج مع بعض ما الان المفردات الصعبه في هذه السوره الكريمه في الأولى. الايه الاولى مصطفى اقرا الايه الأولى ان اعطيناك الكوثر حسناً ان الكلمات الصعبه اللي انت استفدت منها هدى سر تفسير كلمه الكوثر حسنا تعرف المعنى ثم يلا يا محمد اولا الايه الثانيه <تصفيق> <تصفيق> فصلي ربي فانحى فصلي هي الصلاة يعني معروفة. بالكلمة المشكلة عندك. النحر المعرفة. كيف النحر كيف يكون النحر ولنا. اللص. النحر. يوسف. أه أه شاني أكر. شاني أكر. شاني أكر أحسنت. ثم الأبطأ. ثم الأبطأ. نعم. نعم. نعم. الكاظر من يعرفك الكاظر من معنا الكاظر؟ ونحن النحر نحن هو شانئك. ما شأنك؟ معنى هو الابتر شأنك هو عدوك ومضرك. أو هو عدوك أمينة مقطوع من كل دخيلة. آه نعم نعم حسنا في هذه السورة الكريمة هي صحيح يعني أقصر سورة في القرآن لكن فيها صور جميلة جدا سننتقل إلى المعنى الإجمالي للآيات. ونرى مع ماء بانت نسوا ان اعطيناك الكوثر هنا يوضح لنا الله سبحانه وتعالى سوره الجريله وهو نهر الكوثر كما قلنا في السابق هو نهر في الجنه وهو نهر في الجنه اعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حفتي هذا النهر قباب من اللؤلؤ وابريق كثيره من الذهب والفضه وعددها كبير كعدد في نجوم السماء يعني نتصور هذا المنظر الجميل اللهم اجعلنا من ربنا هذا الكون امننا من الربيع السوره الثانيه فصل لربك و هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن بان يخلص في العباده وفيصلي الصلوات المفروضة وهي المعروفة والنوافل وأن ينحر لله تعالى تقربا إليه ونحن كذلك يجب أن نقتدي بالرسول الكريم فماذا نستنتج في هذه الآية فصلي لربك وانحر هل من ملاحظة؟ هناك شيء؟ لن... في فيما يخص عيد الأرحى بأن الأرحية هي واجبة كما أخذ بها الأحناف صحيح أحسنت لكن هنا خص الله هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أهم وأفضل العبادات تقربا من الله سبحانه وتعالى شمال <تصفيق> في الآية الثالثة إن شانئك هو الأبتر معنى هذه الآية أن من يبغضك يا محمد هو الأقل والأذن والمنقطع لكن ما المقصود هنا في هذه الآية؟ Yes, it is because of the arrival of Muhammad. No, no, no. How do I say it? In this verse, God says that Who wants you, O Muhammad, is the only one who is the only one who is the only one who is the only one who is the only one who is the only يسخر من محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه أبتر أي مقتوع النسب فأجابه الله تعالى وقال أنت هو الأبتر والاذل والمنسي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تفسيرنا لهذه الآيات والكلمات الصعبة ما يعطيني معنى عام يعني شامل ماذا نستنتج من هذه الصورة الكريمة يرفع المعنوية يعني من معنى عام لكل شامل لل للآية ماذا فهمتم منها؟ أنا يرفع معنوية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نعم النصية معنى عام لهذه الصورة إن نعم النص إن سبحان الله, الله سبحانه وتعالى لما رأى ما أتى من العاص وما أتى مما من مهانة من الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنه الكوثر مكرما له مكرمة. ويرفع من شأنه لكن يعني هنا سورة جميلة جدا فهنا سنتج يجب الإخلاص في العبادة والعمل والعمل للتقرب من الله سبحانه وتعالى والإيمان, بال... والإيمان الكامل بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الحق وخير المرسلين يجب اتباعه والسير على سنته صلى الله عليه وسلم ثم الإخلاص في العبادة وهذا ما تصلي لربك يا ربك هناك كما قلنا عبادتين مهمتين، نعم والعمل لله أخار الله، سبحانه <تصفيق> والإيمان اللازم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحق وخير المرسلين يجلب الاتباع والسير على سنته لكن اليوم تعرضنا إلى سورة الكوثر وبعد تفسيرنا الكلمات الصعبة وللايات ماذا نستفيد؟ لماذا يعني نفسر القرآن ونحاول أن نفهمه؟ ماذا نستفيد؟ ما هي الفوائد التي حصلت اليوم؟ نطبق كيف نطبق؟, نطبق؟ هذه هي. كيفيه تطبيق؟ يعني هذا القرآن لماذا نقرأه ونفسره حتى يكون منهاج في حياتنا ونسير على خطاه اليوم سنحاول أن نطبق هذا إن شاء الله مع ضعرينا وأنا أولكم إن شاء الله بإذن الله فماذا هنا نت... سؤال يعني ما اليوم بعد... ماذا تعلمنا وماذا سنتطبق بمعنى إذا نفهم من نفهم من الجزء إلى إن شانئك هو الأبطال أي بمعنى أن الإنسان الذي يسير على الحق ويقول الحق ومن أجل الحق يعيش أن مبغضه فسيكثرون بلا محالة ولكن الله عز وجل سيعطي له الهدية بدخول إلى الجنة إن صبر وتحمل صحيح. صحيح. نعم. يعني هنا إن شانئك هو الأبطال أن نستنتج هنا عدم السبب وشتم الآخرين لأن ديننا دين أخلاق حميدة فلا يجب أن نتكلم عن الأخرى أو نسبهم عن مجتمعهم الله لا يحب ذلك يجب أن نرضي الله بالاعمال الصالحة الدنيا فضيلة ونكون من السعادة في الدنيا والآخرة ثم ماذا نستنتج؟ في أول خصلني لربك والحر ماذا نتعلم يعني من هذا؟ نجد أن نصدق للتقارب من الله سبحانه وتعالى وأن نزكي حتى نحقق التوافل الاجتماعي شارك وهذا بالزكاة يعني مساعدة الفقراء والمحتاجين أجتد أريد أن أطرح سؤال تفضل فلماذا ذكرت الصلاة وذكرت النح؟ نعم خص الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين خاصة الصلاة والنح لأنهم عبادتين يعني أفضل العبادات تقرباً من الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال التقوى منكم وكما قال القرآن الكريم نعم. شكراً فاينت فاينت لم تسئليني هل فاينتاً؟ فاينت سمحت للحوصين حتى إذا سألت نعم نعرف الآن هناك اختبار سابر شخصي، علي 20 درجة. إن شاء الله. كل ما يحتاج. حتى نرى هل فهمتم ماذا قلتم من أول الدرس إلى الآن أم لا؟ على أمينة سؤال سهل جدا ما معنى الكوثر؟ هو الله جن. نعم, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <جنب> نعم أحسنتم. يوسف ما هي العبادات المذكورة في هذه هذه الصورة؟ الصلاة والنحر. نعم أحسنتم. تقرأ. مصطفى، ما المقصود بالأبتر؟ ما المقصود؟ شرح؟ شرح لا، من المقصود الشخص؟ المقصود بالأبتر؟ كما <تصفيق> لأ شانئك هو الأبتر، وكما قلنا الأبتر هو النسب. الذي ليس الأبنس. الطاعم. الطاعم. ما عن كل خير. من هو المقصود في هذه الآية؟ والرسول عليه الصلاة والسلام. لا أما الذي قالها؟ آه. عرب أو المقصود؟ قالهم افهم <تصفيق> المقصود يعني هو الذي قالها من قالها من, من المقصود من المقصود به الذي قال هذه نزلت بحق هو الرسول من هو المقصود من هو المقصود نلعبوا شي درجة <تصفيق> <كي> ان شاء <تصفيق> <تصفيق> هو الشخص الذي تكلم عليه يعني نبغي نبغي <تصفيق> من هو هذا من هو هو معتد العصر هو المعتدي المحتد العصر من من <تصفيق> هو العاص بنوائل العاص بنوائل بن بنوائل إني قريت هناك المعتم المعتم بنعاص لا لا بن <تصفيق> بنوائل لم يذكر لم يذكر اسمه لأنه ظاهرة لأن كل ما... من كل أب كل أبطر من ع... أو من شان أو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عامة من آن أي عامة في العونية الآن هي ظاهرة لم يذكر اسمه لأنه ظاهرة ظاهرة في العونية موجودة حديث صحيح يالا محمد لا أنت يعني... العراق الصعيد هذا صاعد. ماذا استفدت اليوم من درس من تفسير صورة الكوفر رغم اللي. أن قص قصيرة لكن هي mm جميلة -hmm. جدا وبينا صور كثيرة تقريبا أي صورة من هذه الصور التي ذكرتها في أول الدرس نعم استفدنا استفادة كبيرة من هذا الدرس رضي الله عالك رضي الله عالك يعني هناك أمر إلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يهتم بب بأمر من يستهدف به أو من ينعته يعني بأشياء ليست له كذا وقد إكرمه الله سبحانه وتعالى يعني بدلاً من قد نعته به غيره وأيضاً نفهم من هذا الحديث من هذه السوره المباركه معاني عديده ف هناك علاقه بين الصرف والنحو وهناك في الالات الاخيره هناك تعلم ما بغيره ولا الاول كان ممتاز ألفن ألفن ألفن فهمت من جميل محمد ما استفدنا كمعلومه اخرى يعني هذا بالنسبه هذا والسبب سمعنا الكوثر أنه مهر في الجنة على حافته فسيدي عبد الله أحد درجة الله السلام هذه صورة جميلة ثم استغلنا أيضا ما ذكر الله عن الزوجة المسابعا هذا الصراحه على انهم عباد السلام وخصوصا ببيع زوجها الذي بديه العباده هو الذي مش الصح انه لاجله ولسمه ثم اي شيء يا كان الذي بال نعم هو, هو الأبت هو, هو المقتوع من هو الأساب هو الأبت هو الأنا لأنه هو أصل أصل, مش أصل, مش أصل, مش أصل الوصف يمكنني رسول سلام يعني, يعني لما يعني كل الأولى فا بقى مشي بقية فكان هذا, هذا يصب يصبه بمفروح بمفروح النسب يصبون عليه الله عز وجل عليه من, من خلال هذه من وكانت سببا في النزول يخص إن هو إلتفته هناك بأن بان ان ان ليس هكذا وانما الذي يبغضك ان شان ان مبغضك انما مبغضك هو الأرض. ثم بعد ذلك اعود هناك الى فصل لربك وانحر كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينحر ثم يصلي فقال له الرب عز وجل صلي ثم انحر صلي ثم انحر حتى شكرا لك جيب الاستئذان الله رفع الله مقامك الهجوم الهجوم الهجوم سلام سلام مرة والله أجلس اول جميل ما شاء الله لا أستطيع شقة يعني حرر والسحية وسامه شاء الله انا عندي خمس مزيد نعم نعم أنا أذكر أول أن أبدأ بالم... بالمسوي، وبعدين ندخل مع حسن. نريد الجار نورد المعحسن. مع كثير كثيراً ما شاء الله نريد الجار مع جيه. أنا يعني في قضية أولاً عندما تخاطب التلاميذ يعني يوجد هناك سرعة في يعني سرعة في قضية أن الطالب أنه يجيب، ولا تنتقل بين الطلاب يعني إذا أخطأ الآخر تعطي فرصة للتمييز الآخر أن يجيب أو الآخر. لأنه يسفر يمر معنا في ما يعني أنا أقول ماذا لاحظت؟ إن شاء الله هم بعدين شو؟ بس بس بس بس بس بس الأركان أو ركائز أو أو اسم شخصية ممكن يعني نراها بالعين يعني يوجد أشياء نضاحها فالإنسان عندما يراها بالعين يحفظها مباشرة أحسن ما تبقى في الذهن. قلنا أساسيات المعلومة التي ليست بكثيرا أطر أن تتبع اللب. اللهم الحمد. مثل ما نزلت بحقه. الناس أنو سألوك عن ثلاث مرات حتى هو ما است ما تذكرت. ذهبت يعني. أما لو كتب العصر والزمن. أنا كنت أف... هو عبارة عن اسم. أنا افتح الإنترنت، أنا افتح شيخ عبد عبيل... شيخ الحسين يفتح الإنترنت وأجيب المعلومة. <تصفيق> <تصفيق> هذه ملاحظتين شكرا لك. إذن أول <تصفيق> خضية... <الكتابة> <تصفيق> <المعجل>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ملاحظة إذا قضية عدم التسرع في تصحيح لك الطلاب. اثنين قضية. عرض عرض على. كتاب الأساسيات. الله صراحة الدكتور ذي لا أخفيك سر بأن. ربما قد لن أخذها بعين الاعتبار إنما الجلوس حينما يجلس الطالب هناك على الكرسي هذه هي أعظم ملاحظة عندي بالنسبة لي ويكلم ويتكلم أمام الدكتور دياء فهذه مزية وشرف له ما عندي أكثر من هذا ماشاء الله ملاحظات تنصحها بها حتى ينبسها أكثر نموذجي لا تركز على الطالب الغافل لا توركي لا يعطي انطباع لبعض طلبتي لان الاستاذ يشرح بشكل جيد الطلاب ما يفهموا شيء خلاص ما ابي انبنها توركي اتركيه على النمو خصك خصك ردت لك معناته برهوده ما دانك تعتمد عليه الأول كان كان كان كان ملاحظي أن لا تركز يعني ممكن تنبيه لكن لا تركز عليه أكثر من مرة فلا فريد من ال فلا فريد فتعملتها بالله <سؤال> الشيخ محمد أنا ما أحب أن أدرس لهذا <لصف> هذا هذا مسبيجنا لكن لكننا مسرورين تحري الاداء الصوره الصوره اللي بطبيعه ذاتيه قصيره تجي جدا فضل وكان سريع جدا ااا في ما في الاخير اتفق مع مع الطلاب والطلابه فلهذا الشيء جميل نعم جيه كان عندها ملاحظه التفاعل ومشاركه الطلاب انا, أنا جيده اخي يوسف هنا تقريبنا بس مع ما عندك ملاحظة تطور من أدائها هناك ملاحظات مشاركة هناك مشتجرة هناك أسئلة هناك تفعيل أتذكرها يا أخوان هناك من نجاح لا نريد يمكن ربما كان لم يكن الدرس قصير لا ممكن أنه قوي يعني بين, بين فقرات النص والله ايه مش كده تحتكم ام ماذا تقول على كان درس يعني من ما راح درس لا ما <تصفيق> <يا>. <تصفيق> جرح جرح <تصفيق> الآن نحن أن تطور مهاراتها طيب شو رأيك أنتي ببقوفة هل كان على ان الارتباك واضح؟ لكن خائفون. الحركة الحركة. المرار الأولى يعني. ما كان. هل كان لا ما كان. لا ما كان كمحاولة نعم. ما شاء الله كان متوقع فأجب بحثت عليها في <تصفيق> كل مكان حتى أولي شكرا للمنزل الصوت لديه على نعم نعم نعم جيد مقيد حتى لا مقيد نهار الأسبوع قليل تعمل جهدك مشكول إن شاء الله كمحاولة أولى جيدة جدا نعم وأكثر شيء هو قضية حاجز الرهب والخوف نعم والتصدي للجماهير يسميها علماء تنمية بشئية لها حاجز قضيب نعم فأنا برأيي تعاملي بشكل مقبول، يعني هنا بعض الأمارات على الارتباك ولكن كانت لم تكن واضحة بشكل مزعج. مزعج. أنا. هي مثلاً علامات الارتباك هو عندما التنقل السلس ما بين فترات الدرس هذا في شيء من ذلك. حاولت ولكنه أحم. هناك التدرج والانتقال السلس كان يعني متعثر قليلاً. ولكن ما ظهر عليها مثلاً، لا على وجهها، لا على نبرتها، لا على وقوفها، أي شيء يدل على الارتباك الكبير أو الخوف، أو هذا شيء جيد جداً حتى وجود هيبة يعني، حتى ملاحظاً، هيبة لفظها واضح،, لفظها واضح. كلامها بشكل عام وأقرب إلى الفصحة، فهو مفهوم وضعت اساسيات الدرس على اللوح بالهمش ولكن وقعت في خطأ بانها ورد المعنى العام على المعنى الاجمالي بينما هو في الترتيب المنطقي انه المعنى العام هو فحو النص بينما المعنى الاجمالي هو شرح كل ايه لوحدها يعني ليس ان ابدا بالمعنى التفصيلي وهو لا يعرف الموضوع العام للايات المعنى العام هو الموضوع العام الموضوع العام الذي which is a common topic for this verse. So, the language of the language we put before the language of the language. The language of the language حجم the meaning of every verse, هذا قبل هذا. or every sentence, according to the language of the أكثر ليونا وسهولة وخفاء غير أنهم لنا والله أنا وصلنا المدرسة. معلم كبير. غيرنا الطريقة. هو اللي درس درس ما ايه غير روسيا الجائزه الاولى الجائزه الاولى جائزه المدرسه العربيه هذه ملاحظة الاقلامك الاحمر في الاقلام نعم انا شميت ريحت صوت الكوثر شميت اعطيك شيء بس فين العين قطيناك اننا قطيناك الله يرحمها الله يرحمها ما شاء الله ما شاء الله الله كده في الامتحانات؟ لا بكتب تروبين عن ده. والله نحن واضح راضور وعطيناها درجة وقيمناها وهذا الخط دمج بين النسخ والراضور سكر نعم نعم سكر كيف ما أعطيوها 20 كيف ما 30 على من الدور على محمد ما يأتي إلا مع حظي أنا والله يا شيخ تغيد انت تحضر درسي هذا شرف عظيم بسم الله الرحمن الرحيم شو بريدك التخصص ومكلف نفسه جابت أكلات التقليديه العراقيه مكلف نفسه نبدا الدرس ان شاء الله بشرف نعم الشرف انني اضمن نصب التاج خلاص لأن النص الثاني لا اطلب منه شيء على حسب ما تقدموا ماشي مو تقدموا تقدموا خير خير خير ادهي زماني بفطين واستاذ اللغه العربيه ستلقي جديه من كل صوب ومحل استغفر الله استغفر ان الله بسم الله إن شاء الله. السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً. أستفيد يا فيها يا. عليه وصحبه ومن والاه ومن تفخر به وحدها نزال في دروس الحديث الشريف. ناخذ اليوم ان شاء الله الدرس الثالث أو الحديث الثالث من الاحاديث النوويه على. وهو حديث كان the Hadith of the Khan al-Islam So this lesson is a lesson about the Hadith and it will be about the meaning of the Hadith so we محدثين أو أهل العلم عن منزلة الحديث، ثم معارض بعد ذلك الى لا الحديث، ونشرحه سرح. كمعنى عام، ونأخذ الفائدة الخلاصة أي المعنى الخاص. هذه الطريقة في التدريس هي طريقة متبعة. حتى يعرف الطالب ما هي what are وكيف سيكون الانتقال بين learnings وبين المواضيع، will the exchange between the things and the areas so that he doesn't have anything in all the hadiths so that there will be a single way as a way of teaching for the hadiths in this university in this university in all the hadiths so the questions will come in the negotiations on the basis of this the وتكونات مختصره عن تراوي الحديث هذا او كذا او تاتي اسئله عن غرائب الحديث المفاتات وهكذا او يكون هناك سؤال عن فائده ثقل الحديث يعني وما دروس ما هي العبره العبره استطيع تطبيق هذه هذا الحديث في حياتي اليوميه على الواقع المعاش فسنبدا كما تعودنا ان شاء الله بكتابه اقسام الدرس على يمين اللوحه ونكتب النص في الاصل لازم يكون ان لديهم كتاب فيه النص لان بعض النصوص طويله ومشكله فيصعب علينا كتابتها وان كنتم الوقت طويل يستحسن ان نستخدم اجهزه العرض حتى يكون هناك بيان ووضيح ف سنكتفي بقراءه النص على اعتبار او افتراض ان لديكم كتب يوجد فيها النص ف يعني ان يستطيع الطالب منكم أن يتابع بسم <تصفيق> <أسمع> الله <تصفيق> هذه الوظيفة ليست عشين دقيقة عشين دقيقة عشين <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا يعني لا عفنا سي ما غاديش عبدو ما زاك غير اللي الله السلام عليكم انا ما أني أحفظ منكم، أني أحفظ منكم هذا الحديث. <تصفيق> أي حديث؟ أي حديث؟ هل هناك لديكم معلومة مسلطة عن حديث يدور حول أركان الإسلام؟ عندما نزل جبريل وجاء بسورة الرجل، وبدأ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي أركان الإسلام، أي أركان الإيمان؟ ما. هذا الحديث نقصده أن هو جزء من الحديث الجبري سنه فقط ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فان الحديث هو الحديث الثالث في مجموعه الاحاديث الرميه سنقرؤه عليكم قراءه صحيحه احنا صحابه من التشهيد والحديث نعم ف عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاه الزكاة وحدي البيت وصوم رمضان عواب البخاري ومسلم. هذا الحديث تالي في التصنيف عمره في التصنيف ليس على الأحيان خليفة خليفة خليفة مرحبة دفع سمعت لا أحد حتى يسمح له المبارس فموضوع الدفع سيدور حول هذا الحديث و كما اسلفنا سنقرأ النص وسيحاول الطلبه قراءه النص و لكي نضبط الشكل يكون هناك ضبط للنص من جميع الطلبه نحرص على ذلك ومن ثم سناخذ ترجمة العاوي ومنزلة الحديث ونعرض على نقطة الرابعة وهو غريب الحديث وما يشكل في من الحديث ثم نشرح الحديث شرح محمد ومن ننتقل في نهاية الدرس إن شاء الله إلى الفائده أو المعنى الخاص الحديث. الآن من حفظ الحديث؟ أي حديث؟ الحديث. مذكرون. آه. آه. عارفون. شو يا أبني؟ المتن واستغفر الله عليكم انتوا انت الجداول في خمسة عشر المضمونة. طبعا انا ما اعرفش ما حضرتش الشيخ يعني يعني طبعا ده <بحيحًا>. خلني <تصفيق> أبدو إنه مدرسي طول كدريس خالص أغرب لأ يا مشي الأول منذ حقول معنا معدي معنا جملة من الأخطاء أخ... ارتكلت في القع وأنت كمعلم لابد إنك أنت لتنظرك مشي ناهايك عن اللي إنت عملته ده دي أخار المفروض عندك دي ده اللي يكون في ذهنك إنت مش على السنفر ده عندك كل مش تيه نعم نعم ملاحظات بتاع اولا آه آه شو الطاوله لها طريقه انت في افكارك راس جي بينك وبين نفسك طريقتك امام الطلاب تعاملات الطلاب احمد حسين ضحك انت سكت مروه تحت كنت سكت انا اتكلمت في التليفون وامينه أتكلم اتكلمت وده تعمدت انا عشان شفت تصرفك ايه برضو ما ما اتكلمتش خالص وكأنك مش موجود أو كأنينها مش محتبرنا احترام الهاتف احترام الهاتف احترام الهاتف اخبرنا بيلك سكوت اتزاوي اللهم مشكلة شو لا عندك يبني جلس اجلس مكانك انا اعطيكم انا اعطيكم تتكلموا اكثر من المسموح لكم الان اللهم احبوا بحرقهم بزارجات نعم <تصفيق> أكتر عنصر في الفصل شخصية المدرس, شخصية المدرس هي اللي تفرض نفسها على الطالب تقدر الطالب على الاحترام ب اللي انا شوفته طبعا لا. هل أنتوا الموضوع بمحمل أزل؟ لا لكن احنا كنا كنا نكتب في الموضوع وقف هنا في هذا المكان تقف وسأنك في قاعة أمام طلاب أيا كان لأمامك شيخ ولا أيا كان سنه تتعامل معك طالب بحزم وبشدة تتعامل مع الموضوع تدري هذا تعامل بجدية أنا شفت قبل وحضرت وكنت أنا بنفس الشكل تعامل بجدية ده نسك تتعمل مع طلال وتتعمل عمد كطلال مش بهذا الشكل. ام. وإلا امر حقيقي. لن تستطيع. سيطرة. سيطرة. موقف. حقا انا اتكلم انا اتكلمش ليك انت. نعم روح. نعم نعم. لكن اقول لك يعني الاساتي ده كل واحد ده طريقته بالتجرس. وناكما. ما فيش في فيه موعد عامة. موعد عام لازم الكل اتفق عليه. انا ما اتكلمتش في الفنيات. نعم. للمنتهك في الاول. انا ما عرفش ايش اللي. اللقاء اللي تبعنا مع الشيخ ده حاجة ما نشرحهاش اكد على بس لفته بسيطة خالص حسين ضحك وجاء وانت سكت مروه ضحكت ويوسف اتكلم اتكلمت في التليفون مبيوس. وبعدين اعطيت التليفون لأمينه برضه وانت مفيش ثاني ولا كان حتى مجرد نظره محمد محمد محمد. محمد. لا. أصلي مم. مم. لازم الإنسان م. يأخذ الموضوع بجدية جداً. يعني بل صراحة؟ في سلبيات. نعم. <تصفيق> <عليه التربط> <تصفيق> مش, <تصفيق> مش ناقص بكل شيء. نعم. نحن إحنا, احنا نتعلم. آه كذي كيف؟ تعليم. نعم. لازم كلنا نستفيد. نعم ومش مرة بس الدرس. أنا كنت في الأول عاملها سنة دراسية كاملة تدريب. ملازم. ملازم. سنة. نأخذ الجزء النظري. وفي الرابع كلنا بنطبق. عمله. هذا كنا بنعمله. كنت أنا أول ما درسته كنت أجلس كنت عن الشيء. سنة نقول نفتكر درس المادة سنة ربع نقول تدريبة عملية. لأن الطلاب يقول لك يا سنة في أول مرة. لا. بيقولون هذا يعني. لا لا. لا خذنا. مثل أخ محمد يعمل مرتين ثلاثة. تأخذ. فرص في القاعة. لا فرصه سماها فضل. لا معك كم واحد موجه وناصح. مش منتقد كل دول أه؟ ناصر. ناصرين ناصر. وهي المنتقدين بالإضافة أنك أنت بيصحح لخطأ انت لك خطأ أنت النهاردة مسموح لك أنك تخطئ عشان يصحح لك الخطأ لكن لما تيجي في درس أمانك طول المتاق هذا الموقف لم يغفره لك مم. ومن أول درس بالبال شخصية المدرس وبالبال مكانته العلمية وفوته ودراته لو أنت في أول حصه زعرت بهذا المظهر طول السنة مش عايز اقول لك يعني ايه اللي انت حتدرس له او بق... اللي اكو كل المدرسة فيما بعد. الموضوع, الموضوع الموضوع يتعلق مسألة يعني الخبرة والمدام والتجريب. يعني مثلا انا اجارب لي اول مرة اللي اعطي درس. انا عندي طواعد لازم اتبعها مثلا فيش, فيش في اعطاء الحديث. بيهم ليش راحتي في الحديث ولا عملت ايه. اول شي طيب ده فتخسنت طيب قال لي دي ده نص المهمه بصراحه انا ما كنت فاهم مثلا مسألة انه انا ساعتبر لا شفت الاخت مرة وعملت هذا الشيء لكن انا لا انت تدور انت دور انت تلعب دور تلعب دور المدرس كلام عام دور المدرس ما <تكلم> اعرفش ما اعرفش كده بتكلم وليس انت اه نعم كلام ليس له وحدك اه نعم كلام للجميع شخصيتك هي الاساس مهمتك في هذا المكان 50% شخصيتك في القاعه تقدر تساعد على طلابك. بعدين حتقدر تساعد الدرسك. ما صار طرتش. والله هلون تبقين ما في العليم. ما كان عندنا جهابذة في الفقه وفي النحو. ولكن الشخصية. كانت شخصية طيبة. طبعا. لأ أنا كنا طلاب واحدة. ما يطالب من الطلاب في يوم من الايام. لانيش خطر الأستاذ يعني مهزوزة. شل صبح التبشير وحطنه السجارة. تجارة. تجارة. على رعولة. يعمل معاك اللي صحيح. يعملوها اه لانك انت ايه ما اعطيتش شخصية. شخصية. مش بالجسم الشخصية مش بالجسم هيبة هيبة مش بالجسم ولا بالقوة عشان يكون اوصول كان عندنا كده اهو تعرياضيات كده اهو وكمر وهكذا كده اهو كنا انا مش, مش مش بالجسم ولا بالقوة هي بالايه بالحكمة والمتصدر بصعب فدي اول شيء لازم كلكم تلتفتوا اليه والموضوع مش ضياع وقت ولا ترفيه ولا ضحك ولا كده الموضوع جد موضوع وقفه هنا تربيه العمل هنا ده شيء غايه في الاهميه انتبهوا لي جيدا الموضوع على محمل الجد على محمل الجد لفرصه لن تتكرر مره ثانيه معاك استاذك بيقيمك معاك زملائك انت اللي جالس مش تجلس فقط تعد الاخطاء اللي هو أخطاء كان تقلد له لا, لا شوف اللي هو اخطا فيه وللاستاذ علق عليه ايه وتعلم انت منه نعم. عشان ما تخافش يعني هي فيها ثروات كلها امم فانته لهذه الامور نعم. اما الفنيات والاشياء الاخرى دي دي طبعا يعني امور ثانوية, ثانوية. مش بتجي من بعد بعدين وقت ها في مع الوقت تدريب طريقة طريقه الدرس على السبوره طبعا على حسب الوضع اللي مم. اللي عملنا الوضع عمله الشيخ يعني كيف كل ده عمل ايه دي امور تانية لكن اقول لك اهم شيء واهم ملحوظة انا من اول لحظة قيمت الاستاذ خلاص عرفت اطارل نفس الشيء مش انا انا كطارل الدرس عرفت ان الاستاذ ده سهل عن سنه حيلو سنة حيلو معه سنة سنه سهل يا شيء يا اولا مش سهل انت اخي وانا ليش احنا هندرس يا اخواننا الموضوع الدرس لا انا مش عمس كامل من خلاص. صح. انا خلاص انا أقولك بس الملحوظه اللي انا حبيت انبه الجميع ليها مش محمد اي في شخص محمد مروه برضه اكيد لا اللي أ... <تصفيق> مش مروه انت كله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في الموضوع اتفقنا على طول على طول ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اي حد ان هو <تصفيق> غير كذا مش هتعرف تدي درس و هتعرف تشرح و هتعرف تبقى اي شيء كل واحد انا انا هو اللي قولك انا جات مدرس بنفس الشكل <تصفيق> فبيشرح درس و كان درس نحو فجاب مثال بقى على فالمدرس مهزوز فانا كل شويه ايه يعني ايه بعد بك يا أستاذ وأنا كنت يعني مقولش أنا مش باب مدحف أقولك كنت أحد أو أخ أخذ طالب في الفصل أطيب ما بيش عد بعد ايه بعد بك يا أستاذ طيب يعرفه بعد إيه ميش خلش يكمل جملة يا أستاذ مقولت يعني يعنيه بعد بك ونفتني اعداد كون شويه يعني ايه يا بستان حيرتوه اسكت لو كان اسكت يا اعداد اسكت يا بني مسكتش اسكت يا ابن الكب وانا اعمل كده ويضرب ويضحك وانا اضحك الله <تصفيق> ودهر مدهر كده على الطاقة والله الامور احاق وانا احسف سالس عاما في تاني اعدادي وكان هو ساكن جنبي جنبي وكنا نمسح مع بعض ونهزر مع بعض وابتع ونأكل مع بعض ونشتغل مع بعض من السيطة قولت ليه داخل المدرجة <تصفيق> يعني انت القصة فانا احنا بدأ كنا صحرين مع بعض في البيت صحرين مع بعض في البيت وبعدين لما بسألهم فضحك. بس خلاص بقى خدنا ايه دي حاجه مهمه جدا ان تاخد بالكوا كله كلكم شخصيتك هي اساس نجاح ضباط الصف تمام تحدثنا اول شيء الفنيات والامور دي تانية دي طبعا الشيخ دي بقى ببعتهولك يعني انا متاكد طبعا ان الشيخ اكتب ولكن ده من هو. ما يحدث ما بيحدثش انت عايز تشيل عليه ولكن اللي مكتوب في دفتر الموضوع والله خرب <تصفيق> أهم مادة مم مفيدة لكم بالنسبة لكم صدقوني إذا لو حسبت النظر لسه كله شيء أهم مادة يعني تخرج يعني تخرج الماده دي مهمة جدا تدرس تدرس صدقوني وحتم دم لأنهم ودي الفرصه الفرصة ومستحترش بس اه نعم فارجو منكم كإخوة تستغلوا الفرصة وتحاولوا تستفيدوا هذه المسألة وتكثفوا من دورات من هذا الامر مم. حتى فيما بينكم تعال اجلس طب قل لي انا اخطأك فيه وكذا لا مجال تعليمي مش مجال نظر وما تزعلش لما انا اقولك هذا او زملائك يقولك انت عملت كذا مش انت مش كلام عام أنا... ما تزعلش لما زميلة يقولك ايه بالعكس. كان المفروض تعمل كذا بالعكس مم. كان المفروض تكتل الحديث الاول كان المفروض تعمل كذا كان المفروض يعني مم. بس تخلي لأفعال اكتر من الاقوال ما تتكلمش كتير لان كنت لو تكلمت كتير هتخطر <تصفيق> لا لأ الصبوره تتكلم مش هنعمل هنكتب الأول ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل لا ابدأ الأول نادة مادة حديث الموضوع أركان الإسلام مع كده مش الموضوع الدرس حديث أركان الإسلام انت عرفتها كلها ايه وكثير على بعضها المادة تكتب المادة وبعدين الموضوع مع كده بتكتب الفنيات حديث تكتبه عندك اهم عنصرين في الحديث. اللي هم معاني الكلمات. ايه متى ترجوك الراوي المادة. الموضوع. كده. هنا نص الحديث في الوسط. عندك هنا معاني المفردات. اهم شيء في الحديث. وبعدين الافكار الاساسية. خطير. ده. صبرتك. <تصفيق> انه بها بهذا الشكل. لكن اسمعني ما انا بقولك ايه ما هي طريقه يعني واحد هيفكر الفكره دي, دي اسهل فكرة وتوصل للطلاب بسرعة ودي اللي موجود واللي ودرس الشيخ واللي جالكوا عليه كلمتين ثاني ماده الموضوع الحديث تكتبه مش تحاجهني واكتب ضيعت نص الحصه عشان افهم انت تقول لو كان في برجوبته وكان كنتش عارف مش, مش لي انا اوعى تاخد كلامي نخد لك المعاني المفردات الافكار دي تقرأ الحديث مرة واثنين وثلاثة تطلب من الطلاب يقرأوه مع إمية إن الطلاب كله بيقرأ الحديث صح تبدأ حضرتك مع المفادات الغريمة تشرح معاني المفادات ثم على